وهنا يا ياك وهنا يا, ياك يا شيعي بالولا يسعد وهنا يا ياك لا عليك يغلب وهنا يا ياك وال معصوم وهنا يا يا يا يا يا يا يا يا يسجيك الوصيء من العذب ميا جدناك يا سرور ابا اي دنيا في نور اي عيد قد أتانا بالحبور اي عيد اي عيد يبقى في ماذا ولو أي اي عيد ونور تنوي اضحى لك يا رمز الولا فلا تردني والحضور خائف قلت يا تعيد الغدير إمه يوم سعيد ومنير فيه الأمم بالفرح تطير لعلي علي المرتضى يتسير وتبايع. إماماً وأمير عيدنا عيدنا في الدنيا ما له نظير هناك يا أم ذي الولاة نبايا نبايا فلا تروني والكروفا تاتج الرسول فادع الناس وخيرات الأهل بكلام الله القامى وانتزى يال بعدما, بعدما جبريل بالأمر نزل قال يا أحمد يا نور المقال بي, بي علي من دين ربي نكتمل لك يا رب الولاية نفايا نفايا فلا تردني والحضور الحبيب المصطفى صافحت كفا في وفا نورهم في الناس يسمو ما خفا كان ليل كان للاعيون دوما هدفا زادهم ربي عنوا شرفا وبدى الإيمان في الجموي صفا هناك يا ربز الولاد الحضور قال من كنت له انا الولي فوليه غدا بعد علي انه دار بي لكم نعم الوصي انه, إنه للأمر الخفي هو كالشمس لكم يبدو جلي نهجه نهجه نهجه لخير العمل وينك يا ربز الولاد لي علي أظهر كل ولا أنت مولانا وتاجه الأسعياء قالوا باخن قالوا باخن يا علي الأوصياء أنت للناس عطاءً والرجاء يا إماما يا إماما الحق يا نور الضياء هناك يا رمز الولاية نبايع فلا تردني والحضور كل عام نحيي تاريخ الغديرين في اهتمام لعلينات نمديه السلام ونبايع ونبايعه أميرا وإمام حبه حب لخيرا الآن وقليل وقليل فيه مدحي والكلام لك يا ربز الولاية نباير نباير فلا تردني والحضور قام